بسم الله الرحمن الرحيم طواسيم <توصيل> <توصيل> تلك آيات الكتاب المبين لعلك باخع نفسك ألا يكونوا مؤمنين إن شأن نزل عليهم من السماء إياية فضلت عناقهم فظلت اعناقهم لها خاضعين وما من ذكر من الرحمن محدث إلا ما كانوا عنه مارضين فقد كذبوا فسيأتيهم أنباء ما كانوا به يستهزئون أو لم يروا إلى الأرض كم أنبتنا في غام كل زوج كريم إن في ذلك آية وما كان أكثر مؤمنين وَإِنَّ ربك لهو العزيز الرحيم وَإِذْ نادى ربك موسى أن ائتي القوم الظالمين قوم فرعون أَلَا آيتكم قال رب إني أخاف أن يكذبون ويضيق صدري ولا ينطلق لساني فأرسل فأرسل إلى هارون ولهم علي ذنب فأخاف أن يقتلوا قال كلا فاذهبنا بآياتنا إنا معكم مستمعون فأتينا فرعون فقولا إنا رسول رب العالمين أن أرسل معنا بني إسرائيل قال ألم ربك فينا وليدا ولبثت فينا من عمرك سنين وفعلت فعلتك التي فعلت وَأَنْتَ من الكافرين قال فعلتها إذا وأنا من الضالين ففرت منكم لما خفتكم فوهب لي ربي حكمه وجعلني من المرسلين وتلك نامت تنام علي ان عبدت بني اسرائيل او فرعون وانا رب العالمين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 قَالَ رَبُّكُمْ وَرَبُّ أَمَا بَائِكُمُ قال قَالَ إِنَّ الذي الَّذِي أُرْسِلَ إِلَيْكُمْ لمجنون قال رب المشرق والمغرب وما بينهما ان كنتم تعقلون قال لئن اتخذت إلها الغيري لأجعلنك من المسجونين قال أولو جئتك بشيء مبين قال فأتي به إن كنت من الصادقين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 أرجه وأخاه وبغت في المدائن حاشرين يأتوك بكل سحار علي فجمع السحوة لميقات يوم معلوم وقيل للناس هل أنتم مجتمعون لعلمنا نتبع السحرة إن كانوا هم الغالبين فلما جاء السحرة قالوا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 وقالوا بعزه فرعون انا لنحن الغالبون فالقى موسى عصاه فاذا هي تلقف ما يأفكون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 فلسوف تعلمون لأقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف ولأصلبنكم أجمعين. قالوا لا ضير إنا إلى ربكم إنا نطمع ان يغفر لنا ربنا خطايانا أن كنا أول المؤمنين واوحينا الى موسى ان اسر بعبادي انكم متبعون فرعون في المدائن حاشري ان هؤلاء إلى شردمة قليلون وإنهم لنا لغائضون وإنا لجميع الحذرون فأخرجناهم من جنات كذلك وأورثناها بني إسرائيل فأتبروهم مشرقين فلما ترى الجوانق قال أصحاب موسائي موده انا مع الله فأوحينا إلى موسى أن اضغب بعصاك البحر فانفلق بكيان كل ثق كالطود العظيم وأزلفنا تم الآخرين وأنتم جيناب موسى ومن معه أجمعين ثم أغرقنا, ثم أغرقنا الآخرين إن في ذلك الآية ان كان اكثرهم مؤمنين وان ربك له العزيز الرحيم واتلو عليهم نبأ ايبره لما القى على لابيه وقومه ما تعبدون قالوا نعبد أصناما فنظل لها عاكفي قال هل يسمعونكم إذ تدعون أو ينفعونكم أو يضرون O, a, du, أقدمون فإنهم عدو لي إلا رب العالمين الذي خلقني فهو يهدي. والذي هو يطعمني ويسقيني واذا مرضت فهو يشفيني والذي يميتني ثم يحيي والذي اطمأن امرئ في مضي خطيئه يوم الدين رب هب لي, لي بالصالحين لسان صدق في الآخر واجعل لي من وعثة جنة النعيم واغفر لي أبي إنه كان من الظالي لا تخزني يوم يبعثون يوم لا ينفع مال ولا بنون ولا تخزني يوم يبعثون يوم لا ينفع مال اتى الله بقلب سليم وازلفت الجنه للمتقين وبرزت الجحيم للغاويه وقيل لهم اين ما كنتم تعبدون من دون الله هل ينصونكم او فكبكبوا فيها هم الغارون وجنود إبليس أجمعون قالوا قالوا هم فيها يختصون ثم إن كنا لفي ظلال مبين إذ سبيكم برب العالم وما أن Szanowny Panie An Panie Komisarzu, Panie Komisarzu, Panie Komisarzu, Panie وما كان اكثرهم مؤمنين وان ربك لهو العزيز الرحيم كذبت قوم نوح للمرسلين إذ قال لهم اخوهم نوح الا تتقون اني لكم رسول الامين فاتقوا الله واطيعون وما اسالكم عليه من اجر ان اجري الا على رب العالمين فاتقوا الله واطيعوا قالوا انومن لك واتبعك الارذلون قال وما علمي بما كانوا يعملون سابهم إلا على ربي لو تشعرون وما أنا بطارد المؤمنين إن أنا إلا مذير تنتهي يا نوح لتكونن من المرجون قال رب إن قومي كذبوني فافتح بيني وبينهم فتحا ومجني ومن معي من المؤمنين فأنزيناه ومن معه في الفلك المشحون ثم أغرقنا بعض الباقي إن في ذلك لآية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 كذبت عاد للمرسلين إذ قال لهم أخوهم هود ألا تتقون إني لكم رسول أمين فاتقوا الله وما اسالكم عليه من اجر ان اجري الا على رب العالمين اتبنون بكل ريع ايه تعبتون وتتخذون مصانعا لعلكم تخلدون واذا بطشتم وإذا بطشتم بطشتم جباري فاتقوا الله وأطيعوا واتقوا الذي امدكم بما تعلمون امدكم بانعام وبنين وجنات وغيوب اني اخاف عليكم عذاب يوم عظيم قالوا سواء علينا أوعبت أم لم تكن من الوائضين إن هذا إلا خلق الأولين من هذا الا خلق الافضلين وما نحن بمعذبين فكذبوه فاهلكناهم ان في ذلك لايه وما كان أكثرهم مؤمدين وإن ربك لهو العزيز الرحيم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 Wszystkie te osoby, które są w stanie zobaczyć, to są osoby, تلحتون من الجبال بيوتا فرهين فاتقوا الله وأطيعون ولا تطيعوا أمر المسرفين الذين يفسدون في الأرض ولا يصلحون سحرين أنت إلا بشر مثلنا فأتي بآية إن من الصادقين ولكم شرب يوم معلوم ولا تمسوها بسوء فيأخذكم عذاب يوم عظيم فعقروها فأصبحوا نادمين فأخذهم العباد إن في ذلك لآية وما كان أسرهم مؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم قدّبت قوم لوط للمرسلين قال لهم اخوهم لوط ألا تتقون إن لكم رسول أمين فاتقوا الله وأطيعون وما أسألكم عليه من أجر من اجري الا على رب العالمين اتاتون الذكران من العالمين وتدعون ما خلق لكم ربكم من ازواجكم بل mówić قوم tym, قالوا لئن لم tej من القانين رب الجنين وأهلي من ما يعملون فنزلناه وأهله أجمعين إلا عجوزا في الغابرين ولقد دمرنا الاخرين وَأَمْطَرْنَا عليهم مَطَرًا فساء مطر المنذرين ان في ذلك لايه وَنَزَّلَ عَلَيْكَ أَكْثَرَ الْمُؤْمِنِينَ وَإِنَّ ربك لَهُ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ كذب أصحاب ليكة المرسلين إذ قال لهم شعيب ألا تتقون إني لكم رسول أمين فاتقوا الله وأطيعوا وما أسألكم عليه من اجر ان اجري يا انا على رب العالمين اوفوا الكيل ولا تكونوا من المخسرين وزنوا بالقسطاس المستقيم ولا تبخسوا الناس اشياءهم ولا تعتوا في الارض مفسدين واتقوا الذي خلقكم والجبله الاولين قالوا انما المسحرين وما أنت إلا بشر مثلنا وإلا ظنك لمن الكاذبين رأسقط علينا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 فكذبوه فاخذهم عذاب يوم الظله إنه كان عذاب يوم عظيم إن في ذلك لآية وما كان أكثر هم مؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم وإنه لتنزيل رب العالمين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 أَوَلَمْ يَكُنْ يكن لهم آية أي علمه لما أبني إسرائيل ولو نزلناه على بعض الأجانب فقائهو عليهم ما كانوا به مؤمنين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 وما اهلكنا من قريه الا لها منذرون ذكرا وما كنا ظالمين وما تنزلت به الشياطين وما ينبغي لهم وما يستطيعون إنهم عم السمع لمعزولون فلا تَدْعُوا مع الله إلها آخر فتكون من المعذبين وأنذر عشيرتك الْأَقْرَبِينَ واخفر جناحك لمن اتبعك من المؤمنين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 يلقون السماء وأكثرهم كاذبون والشعراء يتبعهم الغاو ألم تر أنهم في كل وادي إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وذكروا الله كثيرا وانتصروا من بعد ما ظلموا Osiągam, ośiągam, ośiągam, ośiągam, ośiągam, ośiągam,